وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغْيْرَانٍ رَّحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ تَغْدُو هَٰذَا وَتَغْدُو غَدًا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن لكن نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله الا بالحق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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ومن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عنه ربك نكنها